119. فجئتنا لتأثكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادفين 110. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما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 كَذٰلِكَ نَجِّزُ الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا آمَنَكْنَاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ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 119. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من اللَّهِ الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون 110. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا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 119. <تصفيق> يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم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 117. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون 118. بسم الله الرحمن الرحيم 119. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم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 فشد الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَصَرَ اللَّهُ يَنصُرْكُم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ